وكذلك ما تَقُمَّ مِنْهُمْ فَانظُرْ كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُكَذِّبِينَ وَإِذْ قَالَى lan بل من God رفعا نبا عن فوق ضن درجا انتيا تخيفا خ بحم مليويوتجم شوق فم م فيب